وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام وعدتكم في الدرس الماضي أن نبدأ موضوعات متعلقة بالعقيدة والعقيدة تعد من أصول الإسلام الإسلام فيه أصول وفيه فروع الفقه من الفروع والعقيدة من الأصول إذا صحت العقيدة صح العمل وإذا فسدت فسد العمل يعني إذا اعتقدت أن الله سبحانه وتعالى قبض قبضة وقال هذه إلى الجنة ولا أبال، وقبض قبضة وقال هذه إلى النار ولا أبال. والقضية انتهت هذه العقيدة تثبت همة المؤمن طبعا هذا الحديث له تفسير أيضا فالبحث في العقيدة مهم جدا بل هو خطير جدا لا يعني هذا الكلام أنني الآن بعد اثنتين عشرة سنة من تدريسي أبحث معكم في موضوعات العقيدة موضوعات العقيدة بحثناها مئات المرات في الخطب وفي الدروس وفي التفسير وفي الحديث وفي السيرة لكن بحثناها على شكل موضوعات متفرقة أما بحثها على شكل موضوعات متكاملة متتابعة هذا بدأناه الآن أول مرة فالموضوع الأول في العقيدة هناك موضوعات تنهيبية جاء في بعض الأحاديث الشريفة أنه من عرف نفسه عرف ربه من عرف نفسه عرف ربه واليوم الحديث عن النفس عن هذه التي بين جوانحنا عن هذه التي في الصدور والتي وصفها الله عز وجل فقال هي في الصدور قال إنه عليم بذات الصدور وعن هذه النفس التي هي ذات الإنسان قبل كل شيء الإنسان مخلوق من نوع خاص يعني الكون كله الكون كله ما في السماوات وما في الأرض مسخر له فإذا كان الكون كله مسخرا له فأيهما أكرم عند الله الكون بأكمله أم هذا الإنسان الذي سخر الكون كله من أجله يعني. العقل يقول المسخر له أكرم من المسخر, من المسخر المسخر له أكرم من الشيء الذي سخر له فالإنسان كما قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أي يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا هذا الإنسان المكرم زوده الله بوسائل التكريم من وسائل التكريم هذه القوة الإدراكية في الإنسان قوة إدراكية هذه الطاولة هذا الحائط هذه الأدوات، هذه الأحجار، هذه لا تدرك. أنت أيها الإنسان مكرم ومميز ومفضل بهذه القوة الإدراكية. يعني مثلاً مجتمع القرود منذ أن وجدوا على ظهر الأرض وحتى الآن، هل ترى على حياتهم تطور؟ هل سكنوا في البيوت؟ هل اخترعوا أجهزة؟ هل نظموا مجتمعهم؟ القرد هو القرد لا يتغير ولا يتبدل فما هو الفرق الجوهري بين الحيوان والإنسان؟ هذه القدرة الإدراكية الإدراك فالإنسان إذا عطل إدراكه عطل إنسانيته إذا عطل إدراكه عطل إنسانيته يعني إذا عطل إدراكه جعل نفسه في صف الحيوان هذا قول واحد فالموضوع متشعب جدا أنا أريد أن يبقى في مجال واحد اليوم درسنا هذه القوة الإدراكية التي خصها الله للإنسان والتي يتميز بها عن سائر المخلوقات سيما الحيوانات هذه القوة الإدراكية لها مشكلة أنها عالة, عالة على العالم الخارجي والعالم الداخلي. فهذه القوة الإدراكية من دون عالم خارجي ومن دون عالم داخلي لا قيمة لها. تفعل العالم الخارجي الله سبحانه وتعالى خلق لنا نافذة تطل عليه نافذة تطل عليه فالبصر نافذة والسمع نافذة والشم نافذة والذوق نافذة والإحساس بالحرارة نافذة والإحساس بالبرد نافذة والإحساس بالضغط نافذة الحواس، الأعصاب، السمع، البصر، الشم، الذوق، اللمس، هذه نوافذ القوة الإدراكية على العالم الخارجي لو تخيلنا أن إنسانا أوتي من الذكاء ما لم يؤت أحد من العالمين وكان كثيف البصر، هل يستطيع أن يفهم ما هو اللون الأحمر؟ وما الفرق بينه وبين الأخضر وأيهما أجمل الأزرق أم البنفسجي كلمة أبيض أحمر أصفر أخضر أزرق أسود بنفسجي برتقالي أصفر هذه كلمات لا معنى لها إطلاقا إذا هذه قوة الإدراكية تستعين بهذه النوافل لذلك ابن عز وجل قال صم بكم عمي فهم لا يعقلون القوة الإدراكية تحتاج إلى بصر وإلى سمع وإلى نطق ما دام أصمت أبكم أعمى إذن لا يعقل هي إشارة قرآنية وقال عز وجل إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون هذا الذي خلق أصمًا قل له أيهما أجمل صوت البلبل أم صوت الغراب أقول لك لا أعلم ما نوع صوت البلبل ما سمع صوت البلبل ولا صوت الغراب ولا صوت الشلال ولا صوت الرعد إذاً مهما كان الذكاء متميزاً ما, دام ما دامت النوافذ المطلة على العالم الخارجي مغلقة فالإدراك منعدم شيء آخر مهم جداً وهو أن هذه الحواس الله سبحانه وتعالى خلقها بقدر قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر فأنت تمسك هذا الكأس من الماء فتراه ماءً صافياً لو وضعت منه قطرة تحت مجهر لرأيت في هذه القطرة آلاف الحيوانات البكتريات، الجراثيم العصيات آلاف بل مئات الألوف إنك لو نظرت إلى قطرة ماء تحت المجهر لست عليك أن تشرب هذا الماء ماذا نستنتج؟ أن هذه القوة الإبصارية محدودة تستطيع أن ترى بعد مئة ميت متر مئتين بعدين تقول لا أرى شيئا يضع لك الطبيب طبيب العيون لوحة أمام على بعد أربع أمتار خمسة أمتار حرف سي هذه إلى أين جهة فتحتها إلى أين تقول هي إلى هنا بس حرف تكبير هي إلى هنا هذه إلى فوق هي تحت كلما صغر الحرف تأتي إلى مستوى تقول لا أعرف للأثمانة من عشرة سبعة من عشرة ثلاثة من عشرة عشرة من عشرة لكن لو صغرنا أيضا إذا هذه القوة الإبصارية لها حدود إن كل شيء خلقناه بقدر وحدودها من تقدير عزيز حكيم عليم خبير لو زادت قوة الإبصار أكثر من هذا لما رأينا في الأرض جمالا لما رأينا وجها صبوحا صوروا بعض أماكن في أنعم جلد بشري مثل جبل كله مغارات وهدان ونطوءات وشيء لا يحتمل أخذوا أنعم مكان في جلد بشري وضعوه تحت مجهر كبروه ثلاثمئة ألف مرة المنظر لا يحتمل لو أن هذه العين كانت قوة إبصارها أكثر مما هي عليه لما كانت الأرض جمالاً ما أحب أحد أحداً عاوز بالله الوجه ما بيكون نفس الناظر وجهه لا ينظر إليه فهذه قوة الإبصار محدودة وهذه من نعم الله عز وجل الهواء في صور من يرى هذه الصور الدليل في الجزء التلفزيون يلتقط الصور هل تستطيع هذه العين عينك أن ترى هذه الصور الفضاء مليء بالصور قوة الإبثار محدودة طيب هل الهواء مليء بالأصوات البست الإذاعي في العالم العربي كم إذاعاته كل هذه الإذاعات أمواجها الصوطية مبسوسة في الفضاء لكن جهاز المزياع يلتقط هذه الموجات أما هذه الأذن لا تلتقط هذا من نعمة الله عز وجل لو الواحد يلتقط الأمواج الإذاعية كلها مو على كيفك أخي ما بيسمع الإذاعة مو على كيفك كلها يجب أن تسمعها إنجليزي تركي عفريتي كلها تسمعها إذاعة لا تحب أن تسمعها إجباري ربنا عز وجل جعل هذه الأمواج الإذاعية يعني لا تسمعوها أنت شيء آخر هذه الأصوات لو كان سؤالنا حاسين عنا هون هل يمكن أن يكون هناك درس علم؟ ما في مشكلة لو أنه الإنسان يسمع كل الأصوات أصوات المعامل أصوات الرعد بجنوب الكرة الأرضية أمواج البحر المتلاصمة الانتجارات تفجير بعض القنابل بعض المناورات العسكرية لو كان كل شيء على وجه الأرض الأمواج كامواج الأسير لا تخمد هذه الأمواج الحياة مستحيلة بالأرض. شأن تعرف معنى قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر يعني الموج الصوتي لما تضعه إلى أن إلى أن تتلاشى هذه نعمة لا تقدر بثمن. الدليل في موجة لا تتلاشى كيف لك كان بعث مركب إلى المري للمشتري بقيت هذه المركبة تسير بسرعة أربعين ألف كيلومتر في الساعة أسرع مركبة صنعها الإنسان بقيت في طريقها إلى المشتري كم يوم بالظن كم يوم كم شهر ست سنوات هذه المركبة بقيت تتجه نحو المشتري وهو أحد كواكب المجموعة الشمسية ست سنوات بسرعة أربعين ألف في الساعة ومع ذلك من هناك بثت صورا للأرض هذه الصور بثت على شكل أمواج فهذه الأمواج بقيت على حالتها سعة الموجة لم تقل إذا ربنا قادر يخلق موجات, موجات تحافظ على سعتها لو أن الموجات الصوتية التي في الأرض بقيت محافظة على سعتها لأصبحت الحياة في الأرض مستحيلة إن كل شيء خلقناه بقدر وهكذا السمع والبصر والشم الشم كمان محدود لو أن الإنسان يشم الروائح الكريهة لمسافات بعيدة لو مات الدابة بطريق درعة السكنة بالشام تصير مستحيلة لكن رب العالمين بحكمة بالغة هالروائح هيبعد مئتين متر ثلاثمائة متر تنتهي تكون راكب سيارة تفر في ريحة جيفة تنزعز ساعة خمس دقائق بتروح الريحه معناها انتهت الريحه إذن في محدودية للحواس أول شيء أن هذه القوة الإدراكية تحتاج إلى نوافذ تطل على العالم الخارجي هذه النوافذ لحكمة بالغة ولرحمة بالغة ولخبرة بالغة جعلها الله محدودة لكن هنا بالعقيدة في نقطة مهمة جدا ما دامت هذه الحواس محدودة مثلا في أجهزة تطرد البعوض والذباب كيف؟ تصدر أصواتا تزعج البعوض والذباب أما الإنسان لا يسمع هذه الأصوات يسموها الأصوات هاي دون عتبة السمع لا ما في ولا زبابة الآن في أجهزة حديثة جدا للقوارض إذا عنده مستودعات فستو مثلا مستودعات قلوبات حتى يضمن ما في ولا قارض يضمن جهاز يصدر صوت أنت تسمعه لكن القارض إذا سمعه هرب منه هذه الأصوات التي دون عتبة السمع هل يجوز لعاقل إنكارها لأنه لا يسمعها هو سؤال هذه الأصوات التي تصدرها هذه الأجهزة العاقل هل يستطيع إنكارها؟ لا بحجة أنه لا يسمعها نقول له إن حواسك محدودة هذه النقطة التي أريد أن أصل إليها علماء التوحيد قالوا عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود أحيانا الآن في أجهزة ترى في الليل في الظلام وفي أجهزة تلتقط أصوات التي لا تسمعها أنت هل بإمكانك أن تنكر هذه الأصوار هناك أجهزة تكشفها هل بإمكانك أن تنكر هذه الصور هناك أجهزة تلتقطها إذا حواسنا محدودة فإذا واحد لا أرى الله مثلا أين هو هذا هو الغباء وهذا هو الجهل بعينه لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود لأن حواسنا محدودة محدودة لحكمة بالغة إذا من هذا نستنبط أن الشيء الذي لا تراه يمكن أن يكون موجودا ويمكن أن يكون وجوده أخطر من وجودك أنت لكنك لا ترى من ينكر أن هناك قوة جذب بين الأرض والشمس؟ قولا واحدا هذا قانون التجاذب قانون جاذبية قانون مفروغ منه هناك تجاذب بين الكتل المادية بحسب حجم الكتلة ومربع المسافة بينهما فكلما كبرت الكتلة زاد زاد الجذب وكلما صغرت قل الجذب ولأ وهناك علاقة بالمسافة هل هل ترى بعينك هذه القوة التي تجذب القمر إلى الأرض لا تراها بعينك هل تنكرها لا فعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود هذه حقيقة مسلم قال معلم أراد أن يبث الإلحاد في طلابه فقال نحن لم نشاهد الخالق فهو إذا غير موجود قال قام طفل صغير فقال لهذا الأستاذ نحن جميعا أيها الأستاذ لم نرى عقلك الذي تفكر به إذا أنت لا عقل لك يعني قياسا على هذه القاعدة الواهية العقل لا يرى ترى آثاره إذا واحد ماشي بالطريق من دون سياب وين عقله؟ ما في عقل تصرفاته العقل هل يرى بالعين؟ لا يرى بالعين ما في, ب... ما, في زبج... ما في رأس ما في دماغ سبب المجنون ملو دماغ وين عقله؟ العقل لا يرى بالعين شيء آخر في القوة الإدراكية طبعا في موضوع ثاني أنه أنت بتكون بعض الحقائق من عالمك الداخلي لأن النفس تغضب وتفرح وتحزن وتخاف وتقلق وترجو وتستكبر هذه المشاعر تدركها أنت لا من طريق العالم الخارجي بل من طريق العالم الداخلي فهناك نوافد داخلية وهناك نوافذ خارجي في أبياء في بيوت نافذة على الديار الداخلية ونافذة على الطريق فكذلك الإنسان له نوافذ تطل على العالم الخارجي منها يكون مدركاته وله نوافذ تطل على العالم الداخلي ومنها يكون أحاتيثه الآن الخيال ما هو الخيال القدرة على التصور أحيانا الإنسان يتصور عنده بيت طابق واحد قدامه في مسبح ضمن حديقة مساحتها دنم عامل صف على اليمين ثرو وعامل أشجار مثمرة كرز وإجاص ودراك و... وتفاح و... وعامل مسبح وعامل حديقة فيها ورود ورد بلدي و... وزنبا و... ما في عنده شيء ما عنده حق بيت ما عنده حق بلوكي هو شو الخيال هذا؟ حد ما ينام تخيل بيتك ممتاز فالخيال هي قدرة على التصور قدرة القدرة على التصور بس قول له تخيل لي مسكن تخيل مسكن له سقف وجدران وأرض هل يستطيع إنسان تخيل شيء غير موجود؟ الجواب لا يتخيل حورية رأسها رأس مرأة وجسمها جسم سمكة السمكة موجودة والمرأة موجودة هو بسرك جمع بين مرأة وسمكة فالخيال البشري لا يستطيع أن يخلق لا شيء من لا شيء إنما يخلق شيء من شيء بجمع واحد تخيل شجرة تخيل شجرة حاملة مثلاً أناني شراب ولا تخيل هذه الزجاجة موجودة والنبات موجود إنسان تخيل حيوان مثلا طوله 30 متر خيال إن فيه حط 30 متر طوله فأصدق إن الخيال كمان الخيال مربوط بالواقع ما في عند إنسان قدرة على التخيل إلا من الواقع أحيانا بيتخيلوا إنسان المريخ رأس وجسم وأيدي وأرجل يعني بيغير محل العيون شوي بكبر الراس شوي بيعمله كرة مثلا بيسايب إيدين إلى مفاصل آلية لأن هذا إنسان المريخ الإدري فور إنسان من دون إيدين من دون رجلين من دون رأس من دون جسر ما هم بقى في نقطة مهمة تانية إذا كنت لا تستطيع أن توجد صورة خيالية من لا شيء، فكيف في إمكان الإنسان أن يتخيل الجنة ولم يرها؟ فالخوض في الغيبيات إذن ليس من باب العقل. أعدت لعباد الصالحين ما لعن الرأس، ولا أظن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالخيال. يجب أن يجول في العالم الآخر لأن الخيال لا يأتي إلا بشيء من شيء أما هناك لم ترى من هناك شيئا إذا العلماء قالوا نحن نكتفي بعالم الغيب بالخبر الصادق الذي ورد في كتاب الله فقط. أكثر لا تغيير فإذا كنت عاجزا عن تخيل الجنة فهل تستطيع أن تتخيل ذات الله عز وجل مستحيل لذلك قال عليه الصلاة والسلام تفكروا في المخلوقات ولا تفكروا في الخالق فتهلكوا ما فعقلك مربوط بحواسك. وخيالك مربوط بالواقع الواقع ولن تستطيع التجاوز هذا الكلام أريد منه شيء مهم جدا وهو أن العقل أو الفكر البشري حينما يعجز عن الوصول إلى شيء ليس هذا يعني أن الشيء غير موجود لكن العقل الذي أعطينا إياه ذو طاقات محدودة ومحدودة لحكمة بالغة أرادها الله عز وجل يا ميزان مثوب عليه ثلاثين كيلو إذا كذين في سيارة أخواتي ثبت ليه حأطلع عليه حتى حأشوف وزن السيارة آمن معه في الميزان شو هو النوع؟ خذ نوع سيء لا مو نوع سيء هذا الميزان مخصص كذين ثلاثين كيلو مو لسيارة فلما الإنسان بكلت عقله شيء فوق طاقته وبيخفق الخطأ ليس في عقله وليس في في الشيء الخطأ في سوء استخدام العقل هاي ناحية مهمة جدا العقل مربوط بالواقع والواقع في مكان وزمان أقول واحد أقعد جريمة بدك وين وإنت شكل لا شعوري العقل البشري ما في عنده إمكانية يتصور حدث إلا وله مكان إلا وله زمان لكن, لكن الخالق ليس كمثله شيء لا يسأل عنه بأين هو لأنه خالق المكان ولا يسأل عنه متى, متى كان لأنه خالق الزمان فكلمة متى وأين في حق الله عز وجل مستحية هو الذي خلق المكان والزمان المكان والزمان من مخلوقاته فمضى ثلاثين سنة، مليون سنة، مليار سنة، فإلا أما في حق الله عز وجل الزمان صفر لا زمان، هو لا يقيده مكان ولا زمان شيء آخر، الكون غير محدود أما العقل يقول لا بد يقول لا بد من أن يكون محدودا. بنته أبعد مجرة وصلولة ثمنتاشر ألف مليون سنة ضوئية وقد يكون هناك مجرات أخرى لكن بالنهاية يكون محدود. فالعقل كيف يستطيع يقولات الله محدود وهو الله سبحانه وتعالى؟ مستحيل لذلك ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء الله. الإمام الشافعي يقول إن للعقل حداً ينتهي إليه كما أن للبصر حداً ينتهي إليه والإمام الغزالي يقول لا تستبعد أيها المعتكث في عالم العقل أن يكون وراء العقل طور قد يظهر فيه ما لا يظهر في العقل هذا شيء فوق فوق كان إدراسه بس موجود لأن العقل محدود والعقل مرتبط في المكان والزمان أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك عرس بالقيس كيف جاء صور حالة بسنقل عرس من اليمن للقدس ما بدك أول شيء كنتينارات مثلا تحطه فيه ما بدك شاحن جوي، ما بدك شاحنات للمطار، من المطار للطائرة، ما بدك في خمسة ساعات قبل أي ارتد إليك طرفك، ففي أشياء موجودة، لكن العقل محدود فالإنسان العاقل كما قلت قبل قليل عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود الفكر البشري محدود بالحواس، والحواس محدودة تحده الحواس والحواس محدودة، وخياله يحده الواقع والواقع محدود، فأنا لهذا الفكر البشري المحدود بالحواس والحواس يحدها الواقع، وأن لهذا الخيال البشري المحدود بالواقع والواقع محدود أن يدرك الله محدود، إذا معرفة الله لا تكون إلا من معرفة آثاره. معرفة الذات مستحيلة معرفة الذات كما لو وضعت ورقة سجارة أرقشة في فرن صهر الحديد وقلت ماذا حل بها لأن الوهجات دابت من فوق من بعد مثل من إلقاء أصبح فخار فالإنسان عاجز عن معرفة ذات الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء الله لذلك النبي الكريم في بعض أحاديثه قال إذا ذكر القضاء والقدر فأنتكه لا تغمئ كثير لا تغمئ بذات الله عزيز كيف بيعرف الله عز وجل علمه كيف أنا أقول يعلموا بلا كيف أريحك كلمة مختصرة مفيدة يعلموا بلا كيف كيف بيعرف ما يكون يعني في أماكن خطرة في العقيبة ينبغي أن تقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يعني أنا أردت من الكلام هذا أنه في موضوعات من اختصاص الفكر البشري وهناك موضوعات أخرى فوق اختصاصه فينبغي عدم الخوض فيها أولا وإذا عجز الفكر عن إدراها لا ينبغي أن ننكرها، لا. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. هذا موضوع تمهيدي. القوة الإدراكية في الإنسان هذا هذا مما كرم الله به الإنسان. والآن إلى بعض ما في إحياء علوم الدين. يعني أنا أتمنى عليكم أن أنقلكم. من مستوى المستمعين إلى مستوى طلاب العلم المستمع أنا بحترمه وبرحلت لكن هو هو لا لا يرقى عند الله أبدا ولا يرقى مقامه عند الله لكن طالب العلم هو الذي يراجع هذه الحقائق هو الذي يدرسها هو الذي يتابعها هو الذي ينقلها هو الذي ينشرها هو الذي يتعلم ويعلم يعني أتحب أن تبقى طوال حياتك طالب علم ألا ينبغي أن تكون عالما في المستقبل ألا ينبغي أن تكون داعية إلى الله عز وجل ألا ينبغي أن تكون أن تفيض على الناس بعد الانتلاء لا بد من مذاكرة لا بد من مراجعة لا بد من تسجيل فأنا كنت قد طرحت عليكم في درس سابق أن تقتنوا كتاب إحياء علوم الدين هذا الكتاب يعني كعنت من صفحات على حقوق الأخوة في الله والله لو أنه قرئت مرة ثانية ومرة ثالثة وطبعت كتيبات وتمثلناها. والله لأصبح هذا المسجد وحده كالبنيان المرفوح بالتعاون والمحبة فنحن نريد طلب علم يعني يدرسون ويتابعون ويذافرون ويراجعون ويتدرسون وينقلون هذا العلم ويبثونه الحق الثامن نحن نحن في الحق الثامن من التخفيف على أخيك المؤمن ألا تعترض عليه في نوافل العبادات بالنوافل يعني أنت صايم ما يخصايم اليوم أنت؟ هذا مو رمضان هذا يمكن عنده عمل شاق عنده فيه أعمال كديرة جدا لو صامت من الظهر البيت ما بقى فيه كمينة وأعمال مهمة جدا وكلها أعمال صالحة لا تعترض عليه أنت صايم تمساكي أخي أنا صايم شو أنت مو صايم اليوم اليوم تنين التنين فضي هذا مسؤول سوء الأدب. ما دام القضية نوافل لا تحرج حدا فمن التخفيف على أخيك المؤمن ألا تعترض عليه في نوافل العبادة؟ فقال بعض الصوفية يصطحبون إخوانهم على أربع ثوب. قال إن إن أكل أحدهم النهار كله إن أكل أحدهم النهار كله لم يقل له صاحبه صم وإن صام الدهر كله لم يقل له أفطر وإن نام الليل كله لم يقل له قم وإن صلى الليل كله لم يقل له نم أنت صليت قيام الليل والله هنيئا لك نايمت ساعة انتين وكان بحل مسكلة كبيرة فيه. ما صلى قيام الليل هذا سوء أدب هذا لا تتدخل بالنوافل هذه النوافل اختيارية أما ما صلى الظهر وما لك حتى تنساكت قم الظهر وين الظهر راح الفرد فرد رمضان رمضان أما النواسل التدخل في شأنها مما يضعف العلاقة بين الأخوين لو كان في تدخل كان صار في رياء صاين الحمد لله صاين، ما بده يعلم بالثانه يوم وقفت عيد كبير ما قدر يصوم صايم قال له ايه صايم انا كذب لماذا تفزي واذا قال له انه صايم ما لك حقنا الصوم يوم فضي لك يا اخي انت شو بدك فيني هيذ نوافل من سوء الاذب الانسان يتدخل فيها صايم هنيئا له مفطر له عذر ما بتعرف يا واحد ما هو فرحة. ما في صوم قيل من سقطت كلفته دامت ألفته من سقطت كلفته دامت ألفته ومن خفت مؤنته دامت مودته يعني ظله خفيف إذا ألا غبيني عن صحنة الأكل دهعة، حط الليا مع كاسة مي، ورغيف خبز، ورا كاسة الشاي. إذا الله يدي، الله دائم إن شاء الله. مال حي ولكنه مو أنتم خفيفين، تتعزموا دائما تتعزموا. أما إذا كان ما حصل لك خمسة الوان وما حصل لك صوافي حلويات، أن تغضب في بتحكي عليه. أخي هذا إيدو ماسكي ما بيفخا خيل. الكلام وصل إليك، أنت بقى كرسته بدك بقى تخلص من شره. كلام لطيف جدا. من سقطت كلفته دامت ألفته ومن خفت مؤنته دامت مودته وقال بعض أصحاب رسول الله إن الله لعن المتكلفين لا تخلق وقال صلى الله عليه وسلم أنا والأسقياء من أمتي براء من التكلف وقال بعضهم إذا عمل الرجل في بيت أخيه أربع خصالين فقد تم أنثه به إذا أكل عنده ودخل عنده الخلاء وصلى ونام أقول والله تعبان شوي عندك محل نام فيه ايه تفضل تأخذ بجاملاء ما بدي لأخذها خذها ولبتها البيت بجامة ونام عنده على الديوان في ساعة الزمان معناها بتحبه أنثي رفعت كلمة معه نهائيا إذا واحد صلى ونام وأكل ودخل الخلاء في بيت أخوه معناها ما في كلمة إطلاقه ما رفوا على كلمة. خلاص في شخص بتلقيه حيصير معه حصر البول البول حيرجع للدم عيب يفوت على بيت خلاء الد عند رفيقه شوف كل إنسان هذا شيء حاجة طبيعية يعني في في ناس مصنعين صنعين بيصنعوا زيادة. فمدام أكلت عنده عزمك الساعة 12 هي الساعة 6 ما تقدر تضبر اللي لي والله أخي سنة طريق بدنا نتوضع قال لي وضوبي بلذان الخلاء يعني ما في أسهل الكلام لطيف هذا إذا أكلت عنده ودخلت الخلاء وصليت ونمس معناها مرفوعة كل شيء في عنا شيء بالتخفيف كمان أن ترى نفسك دون إخوانك وأن تحسن الظن بهم وتسيء الظن بنفسك عندك أمكانية أن تحسن الظن بهم وتسيء الظن بنفسك وأن ترى نفسك دونهم فإذا رآهم خيرا من نفسه فهو في الحقيقة خيرا منهم إذا رأيت الناس خيرا منك فأنت من أخيرهم قال إخواني أحدهم إخواني كلهم خير مني قيل وكيف؟ قال كلهم يرى لي الفضل عليه ومن فضلني على نفسه فهو خير مني التواضع قال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله ولا خير في صحبة من لا يرى لك مثل ما ترى لكم إذا زرت, زرت إنسان يراك دونه لا خير في زر إنسانا يراك فوقه فإذا رآك فوقه سعدت بهذه الزيارة أما إذا رآك دونه أيام بعض الأشخاص بكلهم قريب غني يتمسحوا في بالعيد أول يوم لعنده سافر يستقبلوا جاء السفر يستقبلوا أزمع السفر بوضعه هو مترفع زور المساكين زور الدراويش هؤلاء إذا زرتهم كانت هذه الزيارة عيدا عندهم هؤلاء زرهم أما هذا منعص وجاهة شافك عبء عليه ما عنده وقت يا أخي نعم ألبه بضيوف يقول لك ما عندي وقت الناس ما فيه زوء جاي من الشان خاطرة ما في زوء فهذا المتكبر لا يزوره زور عنه، استغني عنه النبي الكريم أمرنا قال المرء على دين خليله ولا خير في صحبة من لا يرى لك مثل ما ترى له ما في خير هذا قال سفيان الثوري إذا قيل لك يا شر الناس فغضبت فأنت شر الناس معناه شيء في حالة فوق الناس انت الكلمة ذا عشتاك قال له ايه والله انا ورا الناس قال عليه الصلاة والسلام بحسب المؤمن من الشر ان يحقر اخاه المسلم اي وحده ترك التكلف وان ترى نفسك دون اخوانه التالث ان يشاور اخوانه في كل ما يقصده المشاورة ترفع معنويات الاخ والله أنا نفكر سافر توقعوا لك لقد لا أنت هون عايش وساكن البيت ومستقر وعملك زي ولك مكانتك ولك عمل صالح هون سفر صعب إذا إنسان يحب أخوانه يسألهم يستشيرهم إن استشارهم أول شيء سيأخذ أفكارهم من يستشار الرجال هلأ فيك تستعير من واحد سيارته والله يطلبها بإزعيرك يا أخي إيدي ورجلي وش. أصحاب المصالح قالوا له عيدنا بينسا بالأخي قال عم نشتغل فيها ما بيقضي شو قولك إذا كان ساورت إنسان استعرت عقله كل ياته بلاج من دون مقابل إذا استشرت أخا كريما عاقلا لذيبا فهيما فقد استعرت عقله بلا ثمن يعطيك أنبج رئي أحكم سلوك أنسب موقف فمن علامات الناجحين في الحياة اشخاص الأذكياء المتفوقين القاد الكبار هؤلاء كانوا يستشيرون والمشاورة امر أمر إلهي وشاورهم في الأمر بس أمر ربنا واسع المشاورة في الأمر لها مجموعة فوائد أحدها أن ترفع من مستواهم النفسي هلا في في آباء التيار بيكون في عنده ابن طايش مو فاهم أنتي بالأخبار ضرب نناخذ هالبيت شو قولة فيه البيت نأخذه تاسع سنين يكون عمره ثمانطاعشر سنة عائله مو براسه لما أنت رأيت إنه هالبيت شو قولة فيه واسع ومميح من الحي مميز نأخذه تلاقيه الابن متأدب مع أبوه وحب أبوه شخص حاله له شخصية قوية عنده واستحى يسقهو يوم بالتجارة بيكون الابن عند ابوه إذا كان الابن سأل ابوه سأل ابنه سؤال شو قولة في الوضع تمشي تنسي مناسب شو قولة والله محتار حبيت اخذ رأيه يا ابني هي يمكن الاب في غنى عن رأي ابنه بحص مليون ابن بجيبته هو لكن سؤال الابن سبحان الله تلاقيه ال الابن ما تفعت عند ابوه فالنبي الكريم كان يسابر أصحابه ليس عن حاجتين ولكن عن تأليف قل أما نحن إذا كان ساورنا بعضنا عن حاجة النبي الكريم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أما نحن إذا كان ساورنا عن حاجة يعني إذا واحد ساور الرجال إنه أنت تحضغ طوائف الإنسان بمشكلة تحضغ شديد وصاحب الحاجة أعمى وصاحب الحاجة أرعن أما المسؤول المستشار خفيف، ليس تحت هذا الضغط إذا يمكن أن يعطيك رأي صحيح أذ... كلمة أخيرة وهي أن بعض الأئمة الكبار يقول أن قيمة العلم في تطبيقه وليس للعلم قيمة في ذاته إطلاقاً مثلاً المال قيمته ليس في ذاته في تستخدمه لتأمين حاجاتك أما قيمة ذاتية ما فيه وراء خمسمين قيمتها بأنك تستعملها لقضاء حاجاتك أما هي بالذاتة لا قيمة الحالة فالعلم لا قيمة له إلا في تطبيقه. فالواحد لا يختار بحاله لو حضر عشر سنوات دروس العلم إن لم يطبق لا قيمة لهذا العلم إطلاقا فالذي أرجوه أن تنتقل هذه الحقائق وهذه التوجيهات وهذه القصص وهذه التعريفات إلى السلوك اليومي فإذا انتقلت إلى السلوك اليومي تسعدون بها أي مساعدة وتقطفون ثمار الدين. أما أن يبقى العلم في الرؤوس فهذا لا يقدم ولا يؤخر فنلاحظة أن ننتقل من مستمعين إلى طلاب علم يعني مدارس، متابعة حفظ وأن نطبق هذه العلوم في حياتنا اليومية حتى نسعد بها والحمد لله رب العالمين